قالوا ربكم اعلم بما لبتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليترقب ولا يشعرن بكم احدا ان انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا